Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilu al-kitaba min Allahil Azizil Alim. ghafiradh dambi waqabilut-taubi shadidul-iqabid-dhawl. La ilaha illahu wa ilayhil-masir.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 وما يتذكر إلا من ينيب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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيون ساء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 وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن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 لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسيفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات مَكَرُوا مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا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 وقال الذين في النار لخزنة يهانم دعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلات قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 إنها رب بصير إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلا هو فأأن تؤفكون كذلك يؤف كل الذين كانوا بأيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراو والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 والذي خلقكم من تراب ثم من نضفة ثم من علقة ثم يخرجكم قفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شُخَّاص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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَزِيدُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون